كلما نظرت إلى قاماتك الشامخة استهواني طلعك الهضيم الذي يحوي من كل خير عميم إنك بهجة الأنظار ومستودع الأسرار يفيء الناس إلى ظلك الظليم ويستروحون نسيمك العليم وأراك دائمة العطاء إذا بخل أهل الثراء كثيرة النماء في أقاص الأرجاء والأنحاء يا حسنها شجر النخيل تهدي الأصالة للحقول يا حسنها شجر النخيل تهدي الأصالة للحقول لا حتى الزروع سهى وذوائب السعف الجميل وذوائب السعف الجميل تشد مقاس مطولها. كن السفر الطويل وعلى جنا اقتابها أثر الحنين إلى الرسول تشدو مقاسم طولها كن السفر الطويل وعلى جناء اقتابها أثر الحنين إلى أثر الحنين إلى الرسول يا حسنها شجر النخيل تهدي الأصالة للحقول يا حسنها شجر النخيل تهدي الأصالة للحقول حتى هز رؤوسها وذوائب السعف, وذوائب السعف الجميل عربية في طلعها إشراقة الحسب الأصيل كالمؤمنين عطاؤها كحفاوة الدين النبي عربية في طلعها إشراقة الحسب الأصيل كالمؤمنين عطاؤها كحفاوة الدين النبي كحفاوة الدين النبي يا حسنها شجر النخيل تهدي الأصالة للحقول يا حسنها شجر النخيل تهدي الأصالة للحقول لا حتى هزر أوسها وذوائب السعف الجميل وذوائب السعف الجميل حمر خدود ثمارها ثم بك عن كرم خجولي كرم يعز على الهوى ويعف عن غزل الخليل حمر خدود ثمارها كرم خجولي كرم يعوز على الهوى ويعف عن غزل الخليل ويعف عن غزل الخليل يا حصلها شجر النخيل تهدي الأصالة للحقوق حُسْنَهَا شَجَرُ النَّخِيلِ تُهَدِّي الْأَصَالَةَ لِلْحُقُولِ لَا حَتَّهُ الزَّرُّ سَهَاءٌ وَذَوَائِبَ السَّعفِ الْجَمِيلِ وَذَوَائِبَ السَّعفِ الْجَمِيلِ سُبْحَانَ مَنْ شق المنحين وبرا